وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبا. شيبتني شيبتني هود وأخواتها وما فعل بالأمم قبل إنه مصيبها ما أصابهم إن موعده صبح أليس الصبح بقريب فلم ما جاء. انطرنا عليها حجاره من سجيل مضبوده مسوامه عند ربك شيبتني شيبتني هود وأخواتها من المفصل إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا عن ابن عباس رضي الله عنه قال, قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت قال شبتنى هود والواقعة الواقع والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس قويرة قويرة رواه الترمذي وصححه الألباني هاي كوالتي من القاهرة لنواصل معكم لاستماع قراءة لصورة هود وأخواتها بصوت الأخ مشاري بن راشد يعفاسي أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من حين غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والآن مع القراءة